إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتوى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 من إله غيره أ فلا تتقون فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلَّا بَشَوْمٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجعنا من القوم الظالمين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 ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لِمَا توعدون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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم وثاء فبعداً للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 ثم أرسلنا موسى وأخوه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وَكُنتُم منهم تضحكون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 قَالَا إِنَّ بِثُم إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ